حروة الوسطة أشهد الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهلك أن يمسكنا بالإسلام حتى لاحقا هي قاعدة واستقرة عند أهل العلم يقولون فيها وطبعا ذكرها القرافي ذكرها غير واحد من أهل العلم يقولون فيها عمل الأمة يدخل في الحكم يعني يعني إيه بقى عمل الأمة يدخل في الحكم يا إخوة يعني فهم الحكم عشان أنا أقدر أفهم الحكم أفهمه وووأقوله هو يعني الحكم ده ما المقصود به أو كده عشان أقدر أفهم الحكم بشوف عمل الأمة اليوم عمل إيه؟ لأن اللي عايز أقوله قبل ما نتكلم في الأحكام اللي أصلقتها اللي أصلقها أهل العلم عشان تعرف بقى كيف صنعت الأمة زاء هذا ال ال الأمر الدخيل الذي دخل علينا في ال ونحوها ونسأل الله عز وجل العافية ما هو عمل الأمة؟ القاعدة مستقرة زي ما قلنا عمل الأمة اعلم بقى اعلم أن كل بدعة كل بدعة خرجت إنما خرجت لأن الأجيال التي جاءت بعد ذلك لم تتمسك بما كان عليه, بما كانت عليه الأمة من قبل بل وقع الاتباع للهواء واسمع بقى الكلام المتين جدا جدا جدا ثلاث مرة اللي ب للامام الشاطبي رحمه الله كلام مدين رائع اا وانا زي ما المساله لازم تؤثر. احنا بيحصل معنا اشكال ليه لان حد يقولك كلمتين ونصف. زي ما قلت لك في اول الحلقات كده هو ليه حنخش نعمل حساب حساب زمان ان ما فيش حاجه قلتها اه ما كنا غلطانين ده? كلام يعني ايه كنا ما عندك بحث زمان يعني ولا ايه لا ما فلذلك لابد إذا أردنا أن ننجز هذه المسألة لابد أن تأثير العلم والتفصيل التفاصيل اللي هيجي عندي برضو حنقل لك شوية نقولات زي الفل تأتي إن شاء الله عزيزي عمل الأمة داخل في الحب والتلك إن أعمل الأمة قاعد يعمل الأمة تذكرها القراصة رحمه الله في الفروق وذكرها المشاطينة في الاقتصام وذكرها أيضا في الموفقات والدرجة وبنتيمية وهقول لك النقلات بلوقتي بس خلي بالك من الكلام الرائع قوي جدا ده لي الـ الـ الـ للإمام النشاطيب رحمه الله في الموافقة يقول ايه بقى هو بتكلم عن طلب العلم وكيف ظهرت البدع البدع بتظهر ازاي يقول ان طلب العلم ده بيتور فازاي ظهرت البدع اتكلم شواء عن انواع العلم كده في اول الموافقات وقال رحمه الله في المقدمة الثانية عشر قال والثالثة الاقتداء بمن اخذ عنه يعني العلم والتأدب بأدبه. كما علمت من اقتداء الصحابه رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابه خلي بالكوا يا اخوان الاربعانكوا بقى اسمع الكلام ده كويس الكلام ده مهم جدا وقالوا ايه اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. واقتداء الصحابه رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. واقتداء التابعين بالصحابه وهكذا في كل قرن فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء على أمر حدث عند ذلك أصله اتباع الهوى. شفت ال شوفت ال, ال... شوفت خت ملك ولا حتى؟ أصله اتباع الهوى. يقول ان الاقتداء الإكتداء... الثالثة في تحصيل هذا العلم الاقتداء بمن بمناخر اخذ عنه والتأدب بأدابه فالصحابة كانوا يأخذون العلم صرفا هكذا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء من بعدهم من التابعين يأخذون من الصحابة كذا صرف فلما يبدأ يدخل الهوى وحد يعمل حاجة جديدة ببان عارب ببان ليه؟ ببان ليه؟ لانك بقول له ومين اللي عمل كده قبل كده وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة مع الاسب الشديد لمن دعا الى هذا القمم يقوله ومين عمل كده عبلي كده وحاسك لك التاريخ حسايا ان كانوا وقفين وقفة شديدة جد وصابنا هو اقل من الشرك والشرك فاضلا عن الشرك ذا فبيظهر الهوى عشان كده قال ايه لان ترك الاقتداء على امر حدث عند التارك دليل على امر حدث عند التارك اصله اتباع الهواء أصله اتباع الهواء لذلك بنقول من أين جئنا بهذا هذا السلام وقال في المقدمة الثانية عشر قال في المقدمة الثانية عشر قال إيه وقد قالوا كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه في أيدي الرجال قال لي بالك يا حوالي فاهمنا أعمل إيه لذلك سلم يفهمونه وذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه عزيز قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس من عام إلا الذي بعده شر منه لا أقول عام امطر من عام ولا عام أخصى من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فبهم يهدم الاسلام ويسلم شاف الموضوع ده هيبدأ يتكلم برايه وما عن حد من الامور العجيبه اللي تقراها مثلا للحفظ في الكفايه اللي ذكر عن الامام النووي رحمه الله انه ذكر مساله كده لو ان انسانا نوى ان يصوم ربنا سبحانه ينوي الصوم النافله يعني وبعدين اصبح فلم ياكل شيئا وبعدين نوى ان يصوم فبينما يتمضمض او يستنشق دخل بعض الماء في فمه حكمه يوم النووي عارف انا عارف كير. عارف اسم النووي ده يعني قالوا كان باستطاعته يعني كله مذهب تخلي يبقى لما الاربعه يبقى احمد ما يبقى الشافعي ابو حنيفة ومالك, ومالك والشافعي واحمد والنووي لو شاء, لو شاء. لعلمي. لعلمي ولما دخل امام الاوسط ابن دينار شو بيحترم النووي زي بيقول قال الامام النووي النووي قال قال الشيخ النووي وقال قال الامام النووي ينقل عنه طلابه وتلاميذه اخذوا عنه ده ليه اخذ عنه, عنه. سفر شايف قدر ناوه بيقول ايه? بيقول ايه? فما كنته ابحث عنها مدة حتى حصلتوها بفضل الله. يبحث عنها ايه? يبحث عن نقل. يعني هو قداش يفكر بصلا فيه ان اوه ده اتنقل توزن بلد. وعلى القواعد القصوية برضو كل حاجة. لكن قال لي شوف نقل الحد. ولذلك تلاقي بعض اهل العلم اللي عدي جده. يقول فما وجدته فيها نقلا لها. ثم يذكر هو شيء. لانه ملقاش نقل الحد. كانوا متفقين فلذلك صارت دينه متينا. بدأ الدين بقى يحصل إشكال لما ينفصل ال الطبقات الأم عن بعضها. بدأ تنفصل عن الرك اهل العلم اللي قبلك. عشان كده لازال السؤال قائم يا جماعة جدك الكلام ده. بل الأخبر من كده ده الكلام ده مناقذ للدين فولت أمي. ولذلك قال ابنه ابنه ابنه سعود الله عنه. ولكن ذهب خلكم البنك يا إخوة وال وال وال, وال, وال والشر الشر الحقيقي هو مش إنك ما تعيش تأكل. أقول ما احنا هخش على تشايو دلوقتي واحد عندنا مشكلة لما نجيب نجيب ايه, يجيب من إيه؟ زي نجيب وخلاص وحيخش وقال لك انا انا الفيزا أنا انا عملت لك تخش بلدي من غير فيزا انت كمان تخش عايزك انا كمان من مصر أنا ذاينة حكى ما نخش بلدي من غير فيزا وخش بقى في الموتى وخش بقى في الحلوات انت فكر ده ممكن ممكن عالم متثبت بالعلم يفضي بغمته الى هذه الوه تفضل عن الضلال العظيم في دين الرافض ده بيقولك عليه رب الكون ايه بقى ممكن يبقى في اكتر من كده فال الشر يا اخوه الافعال الشرعيه الحقيقيه اعتبار المصالح وخانات ان شاء الله في قضيه لما نرد على الشبهات الواقعه هقول لك ان ما تقولش المصالح دي اعتبار شرعي مفيش ليها اعتبار بالدناس خالص اعتبار شرعي ايه اي اي الحقيقية والرخاء الحقيقي يعني الله تبارك وتعالى عنه بيفهم بيقول لك مش, مش مش هو الرخاء ان اقول لك عام امطر من عام والله كنا بسالفات المقصودين او ده كانت في المطرة كتير او ازالها كتير انما النهار ده المسألة بقيت طعبة او النافيش لا مش كده مش هو ده اللي مش هو ده الشر اللي نصره مش الشر ان نقول امير احسن من دمير او والله خلاص ميش احاست مبارك وجيه مرسي جاب خلاص يتبيني امير مش كلام ده وانما الشر الحقيقي هو ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم استلم الثقل الإسلام يحصل فيه ثقل وهو عظيم ليه؟ عشان بقول لي بدناه أنا قلت شايف وأفتحنا من إيه وعا حتسوي إيه معقوله ومعهولة وخدت أجلنا بقيت بالطريقة دي ولذا ذكر كلام أبو غرير رضي الله عنه في قول الله عز وجل إذا جاء نص الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح عمض والدى واستغفروا أنه كانت توابة قال أبو غيره والذي نفسي بياله لا يخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا لا يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا تصور حيخرجن من الدين إزاي أفواجا لنسبة هذه الأقيصة وال... ولذلك أنا لازلت بكرر الكلام الانتائمية وكلام ابن خدامه قبله والعوبدة الشمس والقمر إلا والعوبدة الشم... الشمس والقمر إلا المقاييس والشبه طيب هذا يسمى عمل الأمة يا إخوة خذ الكلمة دي بقى الشيخ نساء متنين رحمه الله وهو بأس كتابه اختفاء الصدر المستقيم بيأسس بيأسي كتاب اختفاء الصدر المستقيم على إيه؟ على عمل الأم, الأم. العازل قائد بيأسس كتاب, كتاب كتاب إن السلف لم يصنعوا ما تصنعونه عند القبور لم تصنعوا من الأعياد وال... والتشبه بهم في الأعياد وكلام ده وهذا هو عمل الأمة بدنا نمشي على بس قال هذا إجماع فسمى عمل الصدر الأول إجماع أفتى عمل الصدر الأول ده بيسمى إجماع سلبا وإجابا خلي بالك من الـ من, الـ من القاعده دي مهمه قوي يعني مثلا لما تقول لي على مساله قلت لا فعلها سلف الامه لما قال احد في الامه ما عملوهاش في الصدور الاولى واخد بالك من ده يبقى ايه يبقى تقول هذا اجماع منهم لو ثبت ان ما حدش عملها خالص يقول هذا اجماع انها لأ, لا تفعل لم تفعل لم تفعل طيب. لو إلا حد اتفقت الرمّة على فعلها أو صنعت الرمّة على فعلها قولها دا إجماع اللي أمّة فعلتها. من بذلك فلذلك أسمى ابن سنية أنّهم أنّ الأمّة برمتها لم تحصل بيعياتهم اللي مش مستينة. ما فيش بقى للفطيخ بقى الخنوة. قد تبت تقول النهار جايبوا بسورة الصليب قدام الشاشة. دا شو هي دا؟ وبعدين دي دي دي دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا تفضل طول النهار البسك والمصاريف دي كلها على الاخر تفضل بقى من جيوبنا ويتصرف على ان تحط طول النهار والليل القداس في يوم 7 يناير ولا مثله واجراء رسميه واحتاج كبيرة جدا بقى عشان ايه ده ده احتفال ده ولا اسمه ايه بالظبط وفي النهاية نلاقي الله معلش لازم لما تسمع كلام البعض وهو بيتكلم على على موت شمودة لو انت شك بس ايش مش روزة من الاول كده وانسلع كلامه كده دعين. عشان انا زالنا عام سيدنا وبطري. والراجل العظيم جدا والجانب جدا وعشان ايه ده ان شاء الله. انت كان يكون الله سلم ثلاثة بيشتم ربنا. انت في او ولا ده لك. هذا جيه لكم جيهكم وليه جيه ايه. يمضي معهم عقد زمه وبيتفعوا الجيدة سعيادن وهم صادرون صحيح. لكن يقول له الصريب جالجول دي. تاوع. شو صليب مرفوع كده ورحاجة بقى اليوم ان نطفع الوصل يقول لك رحين عازي وراحين نعمل وجنزة كبيرة والكلام ده وصل معلش على الخارج ياللحنا لحنا طب ده لا يرجى الله عز وجل وتنطلق السماء على الارض تفادوا السماوات وتفطرنا منه وتنشق الارض وتخروا الجلال وهد ان دعوا للرحمن ولد هتتخرب الدنيا هتتربى على بعضين انك تقول ال... الكلام ده فضع انك تحفل به وتحتفل به فضع انك بقى تقول انه هو ده ال الامر اللي لابد ان يكون خلي بالك من عامل الامة, الأمة يقول للمحمد <تصفيق> ابن رجب ابن تانية خلاص من كدك عامل ايه في اختلاف سراط المستقيم يقول <تصفيق> للمحمد ابن رجب رحمه الله لكتاب العظيم جمع الامر حكم في الحديث الحادي عشر دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وان كان للرقصة معارض اما من سنة أخرى أو عمل الأمة بخلاف أو عمل أو عمل الأمة بخلافها فالأولى فرق العمل بها ولذا لو كان قد عمل بها شوزوز من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أوصال المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها. على اهل حقها. فما ظهر العمل في القرون الثلاثة المفضلة وهو الحق وما عداه فهو باطل. شوفت ايه في, في, في القرون الثلاثة كمان عمل ايه? تبدأ المرتبط انت بهذه القرون آآ الثلاثة وتبدأ تعمل قلب منازف رحمه الله ايضا في نفس المرجع جمع علوم الحكم. عن الكلام في دخول العمل في الايمان كان بيتكلم برد على المرجئه وبتاع ان الأعمال بتدخل في الايمان أم قال لي قال حكى الشافعي واجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم على ان العمل يعني من الايمان وقال الثوري هو راي راي من المرجع ان العمل ليس من الايمان ليس من قال سفيان الثوري هو راي وحده ادركنا الناس على غيره وقال الاوزعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والايمان طب رحت كده شكل ايه سلف طب رحت كده شكل ايه وقال ابن رشد ايضا في نفس الكتاب دي معلومه طبعا ده كتاب يا اخوانا برده مشتركين فيه ده كتاب جليل القدر عظيم القدر جدا قال ايضا في نفس الكتاب في قول في الحديث فيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم شوف الأمر الـ الـ الـ سبحان الله العظيم المحزن إن النبي يقول فإياكم وإياهم ومننا أن يقول إياك من نحن وهم شايف الضد زي فإياكم وإياهم قال ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا بي أنتم ولا أباؤكم يقول إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق وان ما أفكث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه انظر الحديث وان أفتاك الناس وأفتوا شفتوا يا إخوة هذه هي قاعدة إيه قاعدة عمل الأمة وبعض النقل فيها إننا عايزين نقول خلاصة هذه القاعدة النقل اللي احنا نقلنا دلوقتي ده عايزين نقول منه إيه نقول يا جماعة هل عملت الأمة بما قلتم هل عندكم أسرة من علم تقوله والله يا حد عبرينا من علماء الصدق والراسخين جوز للناس الشرك وقال لهم معلش حتى العجلة تمشي في حد حصل ده معلش ما حنسيبها سيبها العلمانيين يعني حصلت حصل كده الطريقة دي قبل كده الحقيقة لا يمكن بل وقعت المفاصلة المفاصلة بين أهل العلم بينهم وبين الشرك وزراء الشرك حتى أفضى في بعض المواقف إلى قتل علماء وقفوا في هذا الأمر وفي أمر أكثر من ذلك بكتير ووقفوا إليه حتى لا يروجوا لهذه المذاهب وفاصلوهم ولم يقاطعوهم حتى لقوا ربهم عز وجل على ذلك فصفق لروعتهم التاريخ وأثنى عليهم الدهر وهذا ما أذكر لك منه طرفا ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآثي أسأل الله عز وجل أن يجعلني واياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مجوء فهدى لنفسي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته